بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّنِّ مِنْكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا لِصْفَهُ أَوِ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدَ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْكُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ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 صووه فتابع عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا سيكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا هو خيره وأعظم أجرا وأستغفر الله إن الله غفور رحيم.